وصل اللهم وسلم وجد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحماله واملائه وعلى كل من احتل بذنبه واجتنب سنته وقد شفى شكره الى يوم الدين اما بعد فحي الله هذه الوجوه المسرطه واذكروا الله ما انشركم ايها الاخوه والاخراج وتباركتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا فيها في هذه اللحظات التلبيه على طاعته ان يجمعنا في الاخره معاشته بالدعاء واله النبيين في جنته ودام مقامته انه ومن ذلك مولاه أحبة إذن أحب الله هذه ليلة القديس الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام ألف واربع مئة وعشرين وهذا هو درسنا الأول من ظروف السيرة وأرى مع أول درش من دروس الشيرة العطرة أرى الشكمة العرضية القبيلة التي تقول من أقصد تخير أنك وجد القرض خشبة مرشعة بين ليه تخيراً مرعاً من أقصد تخير أرى ما تنتفق ولن تجلس من حضراتكم السيره اراها ان اقصد تحيه فلما تراكم في اول رؤوس السيره الصغيره الذي اطلعه انما في مكتبه على طوابعها منها الشيع والمغازي لابن اسحاق وشيره ابن هشام والبداية والنهايه لابن كثير وتاريخ الطبري ودلائل النبوه لابن عمي ودلائل النبوه للبيهقي ومنها الرحيق المفتون للمبارك قوي ومنها الرسول القائل لمحمد شيخ خطاه ومنها زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم وسبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد لمحمد ابن يوسف الصلفي ومنها الشرف النبويه بروح وعظر لمصطفى الشباعي ومنها الشيره النبوية الصحيحه لاسرى انبياء العمل ومنها الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي ومنها صحيح الشيره النبويه لابراهيم العليم ومنها صحيح الشيره النبويه لمحمد الطغياني ومنها فقه الشيره للغزالي وتحقيق الالباني ومنها فقه الشيره للبوسنه وفرق الشرع والمنهج الحركي لمدير الغضبان ومختصر شيره الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الوهاب ومنها وقفات تربويه مع الشيرة النبويه لاحمد خليل ونور اليقين لمحمد الخبري وهذا الحبيب محمد يا محب للشيخ الجزائري ومنها الدور في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ومنها الشرف النبوية في ضوء المصادر الاصليه لمهد رزق الله احمد ومنها الفصول في شرف الرسول لابن كثير ومنها رحمه للعالمين للقاضي محمد سليمان سلمان المنصور قوي فوجدتني كما ذكرت في حيره ما هو الكتاب الذي اختار من بين هذه الكتب يتناول موضوع مع موضوع حضارات الشرق وأخيرا من الله عز وجل علي وشرح الله تبارك وتعالى صدري لأجمع بين كل هذه المراجع ليقدم شرحا جديدا يجمع بين التاصيل العلمي والمنهج التربوي والاسلوب الدعوي لتكون كل هذه المراجع بمثابه حبات جميلة في عقد بديع بهيج يجمع فصول الشيره النبويه في عصر نحتاج فيه وبحق الى أن نرجع للحبيب المصطفى فينا دور التغيير نحو لا لمجرد الثقافه الذهنيه الباردة ولا لمجرد الاستمتاع السالب وانما لنقف على الدروس الفلسفيه الرائعه الهائله لنعلم كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام دولة من ختاة متنافس، وقف فهراء تموز بالكبر موجه فإذا هي بناء شامك وذلك في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق ليتعلم من الخيرة القائد الذي يريد أن يقود امه عن منهج الشلاد ورسوله ليتعلم من الشيره المربي الذي يريد ان يربي جيلا يحاكي الجيل القرآني الفريد ليتعلم من الشيره الوالد والوالده والعالم والداعي وطالب العلم والمسلم والمسلمة والمسلم والكبير والصغير تفسيره العصره على صاحبها الصلاه والسلام منهج متكامل من مناسب التربية تعجب كيف يعلمنا الاسلام آداب قضاء الحاجة وينسى الاسلام أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام طبع السؤال مرة subsequent هل كيف يعلمنا الاسلام آداب قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة وينسى الاسلام زعموا أن المعينة للمنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام تتعرف على هذه المنهجية تتعرف على السبيل الصحيح لإقامة دولة الإسلام تتعرف على منهج صربوي متكامل في الاعتقاد في التعبد، في الشريعة في الأقلاق في المعاملات في السلوط في التربيع في كل جزئياتها تتعرف على كل ذلك وعلى من خلال دراستك لأعظم وأطهر وأعظم وأشرف في سيرة ألا وهي سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان من المنطبر أن اطرح الليله السؤال الأول السبيل ألا وهو ولماذا الشيرة لكنني رأيت من الأدب الواجب. هل اكتمل الحديث عن السيره بالحديث عن صاحب السيره؟ ووجب في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى عن سؤالنا الذي طرح ولماذا السيره؟ لكن من هو صاحب السيره؟ نبدا من هذه البدايه لو امكن قلبك بقدر صاحب السيره صلى الله عليه وسلم كيف تعامل بعد ذلك مع دروس سيره التي ساقصها لك ان شاء الله تعالى تعاملا تعاملا يليق بالسيره ومكانه صاحب السيره لان الذي بيوسف حل ان الامه الآن تستمع الى فصل من فصول السيرة النبويه في العصره فيستمتع الناس ويسعد الناس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وبعطائه لاهل الارض فضلا عن الامه فيخرج من الناس من يخرج ولسان حاله بل ولسان حاله يقول يا سلام كلاما يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو الذي خرج به؟ استمتاع الثالث. ثقافة ذهنية باهدة. باهدة. وكأنه حسن لا أنت أمام منهج واجب عليك واجب عليك أن تحوله في حياتك إلى منهج حياة إلى واقع إلى سلوك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يجب عليك أن تكون كذلك في بيته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يجب عليك ان تكون متبرئا من اعداء الله واعداء الاسلام كما كان صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله مع اصحابه كيف كان مع الاطفال كيف كان مع النساء كيف كان مع الانصار كيف كان مع المهاجرين كيف كان يتاجر كيف عاهد كيف خاطر كيف والى كيف عاد كيف اكل كيف جلس كيف نام كيف ارخ لابد ان تكون بين ذلك خريطة نبوية لا من أجل أن تستنفع بها فعجل وإنما من أجل أن تحولها في حياتك كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة الثالث بيننا بين الجيل القرآني الفريد أن هذا الجيل كان يتلقى المنهج القرآني والنبوية للتطبيق، للتنفيذ للعمل لا باستخافة الذهنية البالدة تعالى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج لكنه لن يضعها بالحل على صحائف وراء وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بنذاب من التقوى والنور فحول الثقافة هذا المنهج الى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمه وجلالا وحركه وعملا وجهادا وتواضعا وهدوءا وهضوعا وقياما وبناء وبكاء حول المنهج الى منهج حياة ففاض جمجم على العالم القدير كله بقوه جاميه فطره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق من هو المصطفى من صاحب الكيره والله ثر والله لا يعرف قدر النبي الا ربنا العليم لكنها محاولات متواضعه على الطريق ل لبين للامه في زمن فتنت فيه الامه بكثير من الشخصيات التي لو اقامت الامه شرع الله لاقامت على هؤلاء حد الله فالامه الان تذكي من ليس اهلا للتزكيح وراع الشاة يحمي الذيب عنها. فكيف إذا الرعاة لها الذئاب فالموازين التي ترفع الامه بها الآن وتكتب موازين مختلة، موازين مختلة. فكل امم الأرض تجذب رجالها وتفخر بأبنائها وتتغنى. وواجب على الامه ان تزكي من هو اهل للتشجيع وان تقدم من هو اهل للتقدم من هو اهل للاسوه واسوتنا وقدوتنا رغم ان في الجميع اسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن قدر النبي عند الرب العلي العظيم وان شكل المستقى عند الله لكبير فلقد خلق الله الخلق واشتقى من الخلق الأنبياء واشتقى من الأنبياء الرسل واشتقى من الرسل أولي العسل الخامسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد واصطفى من اولي العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمد كل مصطفى إذا قادت الخمس المؤذن أشهده وشطره من اسمه لي جنته وفد العرش محمود وهذا مؤذن وكذل قعظيم وتشريف وتكريم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيخسم الله جروره ما اقسم الله فقط بحياه احد من البشر الا بحياه سيره البشر قال ابو عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله وما ذرا وما برا نفسا اكرم عليه من محمد وما سمعت الله تعالى اقسم بحياه احد غير محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى لعمرك <تصفيق> لعمرك الله يبسم بعمر المصطفى. لعمرك إنهم الذي شكرتهم يعمهون يعني الذي غيهم وشكهم وكثرهم يتحيرون ويترددون في شكرة الغفله لعمرك إنهم الذي شكرتهم يعمهون بل لم يرسل الله جل وعلا لنبي من انبيائه بخصص الرساله الا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين لم يرسل الله بخصص الرساله لنبي ولا لرسول الا للنبي محمد أو لرسولنا صلى الله عليه وسلم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم الايام واقسم الله بالضحى والليل اذا شجع انه ما ترك النبي وما هجره وما قلاه بعد ان صرفه واصطفاه واجتباه وان ما, ما اعده له في الاخره من الشفاعه العظمى والمقام المحمود خير خير له كل ما اعطاه في الدنيا ثم جمع الله له وجوها كرامه وانواع الشعاب في الدارين مع فقالت سبحانه وضحا والليل اذا دجا ما ودعك ربك وما قلا وقل خير منها من الاولى ولا شك يعطيك ربك سترى المجد كيمن فآوا ووجدك ضال لم تهدا ووجدك عائلا فربنا فامن يسين قد سهر وامن بكاءه فلا تنهر وامن بنعمه ربك تحدث ويتجلى تكريم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وسنصدق مكانة رسول الله عند الله جل في علاه في مخاطبة الله سبحانه وتعالى ونداء الله جل وعلا على جميع الرسل والأنبياء باسمائهم مجردة إلا المصطفى يا آدم قال تعالى يا آدم اشكر أنت وزوجك الجنة قال تعالى يا نوح اجبك بسلام منك قال تعالى يا إبراهيم قد صدقك الرؤيا قال تعالى يا موسى إني أنا الله قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي يا ايها النبي انا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وشراجا منيرا قال تعالى يا أَيُّهَا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكرب ونادى عليه بصفته يا أَيُّهَا المدثر قل فانذر قال تعالى يا أَيُّهَا المدثر قل الليل الا قليلا وما ذكر الله اسم النبي مجردا في القران الكريم قط الا مختلفا بقصف النبوه والرساله قال تعالى محمد رسول الله قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل قال تعالى ما كان محمد اذى احد من رجالكم ولا رسولا كما اخذ الله النساء على جميع النبيين والمرسلين اعلم قلبك وسمعك بل وصيامك كله فان الحديث جليل وان الكلام عظيم عن عظيم وعن شريف عن اشرف الرسل والانبياء لا تلتفت بقلبك لحظه اخذ الله النساء على جميع الانبياء والنبياء. لو بعث الله فيهم المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فواجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ففور وتدبر هذه الكرامة لنبينا لو بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لوجب على أي نبي من الأنبياء وجد في زمن المصطفى الفضل انبيوا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وان يتبعك تدبروا معي قوله تعالى وان اخذ الله العهدا النبيين لما اتيتكم من كتاب وامنه ثم جاءكم رسول مصدق بما معكم لتؤمنوا به لا انياد لا امر لا تؤمنوا به ولا تنصرونه قال جل جلالة قال فأقرأتم واخذتم على ذلك الدكري يعني عهدي قالوا قالوا أقرأنا قال أي سبحانه وتعالى قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اسمح لي عليك الآية مرة اخرى تذبرها بفكثة على قدر النبي عند الله وإذ اخذ الله من النبيين لما آتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنفون قال أقرأكم وأخذتم على ذلك النصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن أجمد صور البر من الله بحبيبنا المصطفى أن الله ذل وعلا قد قدم العفو عن النبي قبل أن يبين له الفعل شك رب العزة اليوتي عفى الله عنك لما أزنت له فقدم العفو على الفعل اذن النبي للمنافقين ولو لم يأذن لقضح المنافق من غير المنافق ومع ذلك يقدم الله العفو عن نبيه قبل أن يظهر له فعله الذي فعله ألا وهو إذنه للمنافقين فيقول سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلمه الكاذبين عفى الله عنك آية أرجو أن تتدبروها ملية طويلة عفا الله عن ثم يأتي بعد ذلك السؤال والاستفهام لما أجزت لهم. لما أذنت لهم لكن قدم الله العفو وهذا من الطف البر من ربنا لنبينا ثم غفر الله عز وجل له بعد ذلك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال سبحانه وتعالى انا ستحنا لك فتحا مرينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر، وخصه الله بالشفاعة، رغم أن في الجميع خصه الله بالشفاعة، بالشفاعة العظمة، والشفاعة العظمة هي المقام المحمود. الذي وعد الناظو عز وجل به نبينا في قوله تعالى ومن الليل فتهجب به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود هو اشتفاعة العظمى فكل رسول ونبي يقول في هذا اليوم العصير نفسي نفس حتى الخليل يقول نفسي حتى الكليل يقول نفس حتى عيسى يقول نفس إلا المستفق هذا هو المقام المحمول الذي وعد الله به نبينا فقط صلى الله عليه وسلم وخصف الله تعالى بالوسيلة والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة هذه درجة لنبيتنا فعز خصه الله بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة كما في الصحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ما تقومش بقى تكلمه الشيخ وتده وتده فقولوا لما يقول أرجو ان نلتزم من الليله ونحن مدارس استرج بهذا الادب بهذا الأدب النبوي لا نثبت الاشياء الاذان على انه وقت راحه وقت استراحه لا انت في عباده انت في طاعه وانت تسمع الاذان ردد ما يردده المؤذن بامر لك من رسول الله اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم شدوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سال الله لي الوسيله تحلت له شفاعه نتادب من الليله ان شاء الله تعالى بهذا الادب فلا ينبغي ان ارى الهرج والمرج اثناء الاذان ومن اراد ان يجدد وضوءه فليقم بادب جل يليق بقدر من نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم فلو وقعت السكينه ما تعلمنا شيئا فلا بد من سنجر الشكينة لنفهم عن الله وعلى رسوله ونسأل الله ألا يحرمنا منها انه ولي ذلك والخاذ وعلمه قلت أنزل الشكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وقول النبي عليه الصلاه والسلام مجتمع قرب في بيت من بيوت الله يجلون كتاب الله أهو أهو الا ونزلت عليهم الشمس خاصه الله كذلك بالكوثر انا اعطيناك الكوثر وليس كما قل الروافق الكوثر يعني فاطمه رضي الله عن فاطمه بنت سيدنا رسول الله لا لان الذي فشر الكوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر والكوثر نهر أو حوض في الجنة نهر أو حوض في الجنة أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ماء ماء الحوض أو ماء النهر أو ماء الكوْتَر أشبد بياض من السنج وطعمه احلى من العسل وريحه مسك ازفر وانيته بعدد نجوم السماء من شرب منه شردا لا يظما بعدها ابدا حتى يتمتع بالنظر الى وجه الله في الجنه نعم ربنا فضلك يا رب سترك يا من حديث اذن والناظر مسرف ان انه رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بين اظهرنا بيننا فأغفى إغفاء يعني غفل شوي فأغفى إغفاء ثم رفع النبي رأسه مبتسمة يعني خبثوا سنة كده من النوم بعدين من الشيطة واب عليه الصلاة والسلام فقلنا ما أرحكت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام نزلت علي الفا سورة نزلت علي آنفا سورة في الارثاء نزلت علي انفا سوره فقرأ النبي سوره الكوثر انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانصر ان شانئك هو الابشر ثم قال عليه الصلاه والسلام اتدرون من الكوثر النبي ليفكر اتدرون من الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كبير هو حوض تهد عليه أمتي يوم القيامة آميته عدد النجوم فيختلع العبد منهم فأقول يا رب يا رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدكوا بعدك الله مرحبنا الشباب تعالى في نجاح السلام السوافق من الضر المجود كلهم والقاتل هو المصطف عليه الصلاة والسلام كلهم ما هذا يا جبريل إيه ما هذا جبريل قال هذا السوسط الذي أعفى ربك عز وجل قال المصطفى فإذا قيمه وفي نزل البخاري أيضا فإذا طيره ريحته فإذا طيره الطير او كل المطر ريحه مش أو الطين سعته مشك طب كتب الطين مش في المية إيه؟ في رواية مسلم من حديث أمش أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اوعى تفوت بقى صلى الله سنة ومن غير ما تصلى اوعى فل بروس السيرة شبك دعم الغفلة اللي انت فيها دي ها ما تسمعش صلى الله عليه وسلم إلا وصلي أنت صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي إن حوضي أبعد من أيلة أيلة بتفكين الله وفتح الهمزة وفتح اللام من أيله أبعد من أيله إلى عدل أيله مكان وعدل مكان إن حوضي أبعد من أيله إلى عدل هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن وآميته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إذن الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم شيمة شيمة يعني علامة لكم شيمة ليست لأحد من الأمم تردون علي هر محجلين من آثاره ورح ومما زادني فقرا وكيها وجدت باقمصي اطا الثريه تَحْتَ تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا الشيخ كرمت الامه الامه لها ثيمه لها علامه تختلف عن كل الامم ايه العلامه دي الغره الله الله الغره والتحديد الغره ضوء ونور غرّة علامة الجبيب وفي الأرض من اثر الوهو ولجاكم لما سألنا في رواية قال يعني ارايتم لو أن لأحدكم خيلا غرّة محجله في وفة خيل ده من بهم سوت فرث لي غره ويسحبيله وفرث خيول سوداء كسواد الليل ما يعرفش فرثه في غرتك يعرفه كذلك يعرف النبي امته من بين سبعين امه باثار الوضوء قال ليكم شينا ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ثم غيب الله جل جلاله منزله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله وعند ملائكته فقال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزدوا بارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أيها الأحذر وامتثالا للنبينا لأمر ربنا امتثالا للنبينا لأمر ربنا أن لا يكتم شيئا من الوحي وأن يبلغ ما اوحاه الله عز وجل إليه بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تصطح مكانته مكانته عند الله جل وعلا فقال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم اللهم املا قلوبنا بحب نبينا يا ريت الامه قدر النبي والله العظيم لو عرفنا قدر ربنا وقدر نبينا ما شردنا فقوش الظل والهوان أشكال وأنوان كما هو حيث الان يتلاعب بنا أنزك الارض الأرض وعقبة الارض الأرض لأننا نعد نعرف قدر ربنا وقدر نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه المشكلة ورب الكعبة هذه هي المعضلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لنا قدره عند الله وعند المؤمنين الصادقين اللهم اجعلنا منهم فقل انا سيد ولد ادم يوم القيامه وانا اول من تنشق عنه الارض فربك وانا اول من ينشق عنه الارض وأول, واول مشفع سيد ولد يوم ينفخ الله في بالنسخ الصور نسخة البعض ثم نفخه فيه اخرى فاذا هو قيام الردور اول خبر في الارض ينشق في هذه اللحظه هو قبر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم واول من يفتح وأول من يفتح هو النبي عليه الصلاه والسلام وشفح الحي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثالي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لدنه في زاويه من زوايا خلي بالك من الكلام مثل ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع ضع لبنه في زوية من زوايا تجعل الناس تكون به ويعزبون له راش الله من جميل ملجد وبعدين يقف في الركن ده قولوا هل وضعت هذه اللبنة لكن في تضع اللبنة ده حتى يكتمل البنيان جماله وزلاله وبهاءه، هل وضعت هذه اللبنة قال المصطفى فأنا اللجنة وأنا خاتم النبيين فهو لبنة الكمال في بنيان الأنبياء لبنة الكمال والتمال والجمال فأنا اللجنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وتفضح حيث من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بسكت والله لمسلم ان رسول البخاري بخر فضرب على الانبياء بسبه بسبه خصال واطيب جوامع الكلم يعني إيه؟ يعني اعظم النبي اعطى الله النبي وهو الكلني اعطى الله النبي البلاغه والفصاحه والبيان فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليلة وبعبارات يسيرة يقف أهل البلاغة والأدب مع هذه الكلمات طويلا طويلة يعني أظهر تتصور معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلخص طريق السعادة والنجاة في كلمتين اثنتين ائتوني بأهل البلاغة على وجه الأرض والحديث الله بشلم من حديثي أبي عمرة السكيادة عبدالله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعطص المبين بس حدثني بأمر أعطص المبين وفي رضي يا رسول الله هني في إسلام قولا لا أشأل عنه واحدا غيره لا رضي نفسه حدثني بأمر أعطص المبين لده أحمر والترميجي وغيرهما لي في الإسلام قولا لا اسال عن احدا غيره أو حدثني بأمر أعطكم به يعني ديني طريق النجاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم في بلغة قن أعضى المتلاث في جورة الكالية أروع المتلاث قل آمنت بالله ثم استقم الدين النصيحة الحج عرفة قمة البلاغة قمة البيان فهو أطفح من تكلم بالبعض بلغه القرآن أطفح من نطق بالعربية رسول الله فهو الأمني الذي علم المتعلمين وهو اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم أوتيه جوامع الكلف ونصرت للرعب وفي لطب البخاري ونصرت للرعب مشيرة كهر ونحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا ونرشبت الى الناس كهاتفة وخل نبي النبيون وفي صحيح مسلم من حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة آتي باب الجنة يوم القيام يو فأستفتح يعني يطلب من خازن الجنة أن يفتح له باب الجنة فيقول الخازن أي خازن الجنة من انت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول خازن الجنة هل بلكن دي؟ بك امرت الا أفتح لاحد قبلك بك امرت الا افتح لاحد قبلك فاول من يفتح باب الجنه يوم القيامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصحي هل من حديث امر هل أن النبي صلى الله عليه وسلم ان اتي بالبراء ليلة أسر يده فاشتفعب على النبي براق ارتجك أو ارتج فقال له جبريل جبريل يخاطب البراق فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا الله براق جبريل بيقوله محمد تفعل هذا فوالله اللي جبريل عليه السلام فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منهم ركب عليه كل الانبياء الأنبياء الضراخ ده بوسيبة مواصلات الأنبياء والمرسلين جميعا من آدم من آدم والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه أي من محمد صلى الله عليه وسلم شو شو هذا فارفض البراق عرقه انكسف استحيا عرف فارفض البراق عرقه وأحمد الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا فلقد احسن الله خلقه وخلقه انا اتجول لكم سريعا جدا في هذا البستان الماتع وسنقف بعد ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل مع هذه المواقف المجملة في مواقفها في السيره لكنني اتنقل سريعا امام زهرات هذا البستان اليانع الماتع الزاهر الناظر بالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أحسن الله خلقه وخلقه فلقد رزقه الله كمال الخلقه وجمال الشكوره أردت تتصور الله كبر الله ورزقنا بريته يا رب ورزقنا شفاعاته ورزقنا رزقبته وخلقه ورزقنا وعيده <تشفتك> أنت ولي ذلك والقبض عليه لقد رزقه الله كمال الخلق وجمال الصورة وقوة العقل ودفق كيفة وفقاحة اللسان وقوة الأعضاء وفقاحة النساء وكرم الأصل ومن مجموع الآتاء والأحاديث الصحيحة التي وصفت خلق النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل وأحسن الناس وجها اللهم ارزقنا يا رب كان أحسن وأجمل الناس وجها كانت القمر ليلة البر والله لا اغالب ولا اغالي وستذكر لكم الأدلة على ما اقول فلا نتكلم باذن الله الى جديد كانت خلط ليله الذكر كان ابيضا مليحا كانما شيغ من فضه اذا سر سعد وفرح استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر وكان خلي بالك من اللي دي. وكان كث اللحية والتشبه بالرجال فلاحظ فكيف ان تشبهت بأشرف وأطهر الرجال وكان كث اللحية عليه الصلاه والسلام واسع الصب عظيم المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير اذا تكلم كان النور يخرج من بين ثناياك اسمع لقول علي رضي الله عنه وهو يقول لم أر قبله ولا بعده مثله. كلمة البلاغة. لم أر قبله ولا بعده مثله. قال البراء بن عازب والحديث تصفح حيف. ما رأيت من ذي لي ليم ليم بكسر الناف. ما رأيت من ذي لمّة واللمّة بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين يعني يصل إلى الكتف قال ما رأيته البراء يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله قال ابو هريره والحديث هو احمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح قال ما رايت شيئا أحسن من رسول الله كان الشمس تجري في وجهه انا حاسس ان لسه في قلوب كده كان شويه قساوه كده يا رب لينها يا رب لسه في قلوب قاعده كده تعبانه طب فالتواضع كده على دروس الشرج دروس العقلة كانت سئلة إنما دروس دروس الشرج متعة متعة وأنا يعني سأحاول جاهدا أن أقدمها في يعني أسلوب يسير إن شاء الله تعالى شوف كده الصحراء وصخ وسيد النبي الزاي شفت النبي أنت شفت النبي ها حد شاف النبي اللي شاف يعني هذه كرامة ونعمة واللي ما شفكي خلي باله عشان يتصور يتضرع الى الله بالحب والاتباع بالحب والاتباع مش بالبكح والدجل والفصاقب والغناء والرقش لا لو صدقت نيتك لصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله من احلى واجمل واردت ما وصف به المصطفى ما وصفه به خادمه الف والحديث في الصحيحين قال انا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين كما قال لي قس قط صعب جدا. كنتني جوز ذلك كل سنة مرة؟ شو؟ شتمت ولدك ولدك كل مرة. أنا تحاول العبارة تعدي كده لا بعيا جدا. لو كانت ضغطتها والله لو عقله خدمت رسول الله عشرة سنين. عشرة ايام عشرة سنين. ثم قال لي. صفا صفا وهو خادره ليس ولده ثم قال لي أفل صفا وما قال لي لشيء فعلته لنفعلته ليه عملي كده ولا لشيء ما فعلته لما لم تفعله وما مشست حريرا ولا ديباجا أنسي ألبا وما مشست حريرا ولا ديباجا ألينا من كث رسول الله وما شمنت رسكا ولا عنبار أطيب مبيح رسول الله <تصفيق> عليه الصلاة والسلام من كث رسول الله ولا شممت ملكا ولا عنبرا اطيب من ريش رسول الله روى النبى احمد بن سنده وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عند ام سليم نم عده وقت القيلوله بلغتنا في اياله الصيحة بالنبيه النومي وأم سليم تثلت عرقه في قروة في زجاجة تثلت العرق فقال ما تسمعين يا أم سليم تعملي إيه فقالت أم سليم عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عرقك أطيب طيبنا نجد العرق نتطيب به نتطيب به عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله فشيدنا بسبل وما سممت مسكا مسكا ولا عن برى اطيب رسول الله وما اروع واحلى واجمل ما وصفت به امه معبد تلك المراه التي تعيش في الصحراء ومر عليها النبي وصاحباه في الهجره فلما عاد زوجها واستغرب الحاله والوضع الامر متغير الخيمه متغيره الهواء متغير الريحه متغيره كل شيء متغير ما تستغربش ان تدخل بيتك تقول والله ما شرب حدا البيت فيه ريحه طيبه في فيه في حدا متغيره لمجرد ان رجل صالح مثلا يأتي المكان ويجلس تفتشعر هذا فكيف لو دخل المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ذلك لمعبد مستدر بالأمر شاء شاء عجفاء عرجاء مريضة هزيله ما خلتها إلا المرض والهزال والضعف لم ينز عليها الفحل بعد بعدين يرجع لي قد ضرت اللبن فبيقول له في ايه؟ مين اللي مر علينا هنا؟ فالكوش الزباب معك مرأة التي عيش في الصحراء وصل انا اكلك اتوني بأدباء زائزة نبل ليكتبوا شطرا واحدا مما قالته تلك المرأة البدويه العربية في ألا وهو أم معدك خلي بالك الله ترصف النبي يتقول إيه يا الله قالت لزوجها رجل ظاهر الوضاء ترصف أنها تقول رجل ظاهر الوضاء ظاهر الوضاء حشم الخلق خلق جميل حشم الخلق مليح الوجه اذا شكك فعليه الوقار واذا تكلم فما وعلاه اللهاء الا عن اي حد يقدروا يقول له رجل ظاهر الوضاءه حشم الخلق مليخ الوجه إذا شكت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق تشمل لي هذه حلو المنطق أبهر الناس واجملهم من بعيد أبهر الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسمهم من قريب غسنين فهو أنظر الثلاثة منظرة غسر بين غسنين فهو أنظر الثلاثة منظرة له رفقاء يحقون به مع معدل إذرا إن قال اجتمعوا لقوله وإن أمره ابتدروا أمره ومع هذا الجمال والكمال البشري الخلقي والخلقي فقد زينه الله تبارك وتعالى الى جانب الجمال الخلقي بالجمال الخلقي زينه الحمق والعلم والصبر والشكر والعبد والزهد والورع والتواضع والعف والعفة والحياء والجود والكرم والشجاعة والشجاعه والوقار والتقى والحكمه والرحمه وأثنى عليه بكل هذه الصفات في ايه الفته الجامعه فقال وانك لعلى خلق عظيم صحيح البخاري عن عطي ابن يسار قال لقيت الله بن عم رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن شفة رسول الله في الثورات في الثورات كتاب, كتاب من؟ موسى ومصدقا لما بينا بيننا التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد شهو أحمد والقائل منه ونغتر من عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال عطاء بن صاب لعبد لق بن عم أخبرني عن صفه رسول الله في التوراة قال اجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاديدا ومغشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي شم المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا شقاب بالاشواق ولا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذاما ثم وقلوب الغرفه فأقوم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشه وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد فلان فلما لم يجدني الى ما عرضت عدت وانا مهموم على وجهي فلم اشتت الا وانا بقومي السعاله تعلمون ما فعلوه برسول الله الطائف رموه بالحجاره وسلطوا عليه السبيان والشفهاء وردوه رب المنشاء وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء الزاكية تنجف من جلده الطاهر والله ما ذهب يريد مالا ولا شكورا والله ما ذهب يريد جاها ولا وجاه والله من صنق يريد دنيا ولا منصبا وإنما ذهب ليخرج من الغلمات الشكي إلى أموال التوريج والإيمان فرموه وطردوه ونهروه فلم يستفق النبي من الهم إلا في مكان يقله قرن التعالب ما كان يبعي تقريبا خمسة كيلو عن الطاق ما النبي إلا بعد خمسة كيلو تقريبا من الهم والألم قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب وإذ بشحابك إذا أنا بشحابة قد أظلتني يعني اللي التفق إليه النبي في شحابة في الحر ده أظلت فنظر فلما نظر إلى السحابة إلى السماء قال فرأيت جبريل الدريل عند رأى رأيت عليه السلام وهو نادى على رسول الله ويقول يا رسول الله ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردن به عليك وقد باث الله اليك ملك الجبال لتمره بما شئت فيه قال نادى ملك الجبال ثم قال يا محمد إن شئت أن أُصد عليهم الأقشبين لفعله والاقشبان جبلان عظيمان بمسك يقال الاول أبو قبيس ويقال سامي الاحمد لو شئت أن أُصد عليهم الأقشبين لفعله والله لو خرج رسول الله لينتقم لنفسه ولذاته لأمر النبي ملك الجبال فلحقنا ملاك الجبال هذه الرؤوس الصنجة والجماجم ولكن النبي الكفف الى ملك الجبال وقال وهو نهر الرحمه وينبوع الحمام قال بل ارض الله ان يخرج من اطلاقه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فطرقه ليك يقول وانك لعلى خلق عظيم هذه كلمات يسيره سريعه تبين مكانه صاحب السيره صلى الله عليه وسلم شرح الله عز وجل صدري لاستهل دروس السيره بها لنتعامل بعد ذلك مع هذه الدروس معاملة تليق بصاحبها عليه الصلاه والسلام فلن ندرس الشيرة من أجل المتعة الذهنية أو العقلية أو حتى القلبية وإنما لنتعرف على الطريق كله من خلال هذه الدروس الترضوية الرائعة وأسأل الله أن يعينني على توظيفها توظيفا يرضيه سبحانه وتعالى وأن لا يستخرج مني إلا ما يرضيه هو جل جلاله اشرع ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل في الاجابه على هذا السؤال ولماذا كثيرة واكتب الليله بهذا القدر واعتذر عن الاجابه على الاسئله لاخلي بين طلبتنا وبين المذاكره في هذه الايام واسال الله ان يسددهم وان يوفقهم انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد